ذكر الله عز وجل عند دخول البيت من الأمور المستحبة فهل يوجد دعاء مخصوص يقوله المسلم يسن عند دخول البيت أن يلقي السلام لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وفي حديث رواه الترمذي إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وفي سنن أبي داود إذا ولد الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله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 والله أعلم